يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تاساكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 وإذا, وإذا قيل لهم تعالوا, تعالوا إلى ما إن أنزل الله وإلى الرسول, الرسول قالوا قالوا, قالوا, قالوا, قالو قالوا مَا ما عَلَيْهِ عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا لا يغركم من ظل إذا اهتديتم الله مرجُم جميعيا فَيُونَّكم بماكمْ تعمل يا المول ياأَه نذِينَ آمن مشههادَةُ بينَك إذا حور أحدذَك المَو إذا حَ أحدَكم المَْدُ حيلوصيةِ ثنانذاَ وَعدد المِك أو آ آخرانِ مِن غَيرِكم إن آاتُم وبةَ في الأل في الأررض فَأصاب قم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان رتبتم ان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نذلم شهاده الله اننا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحق طائفا فاخران يقومان مقامهما فقامهما من ال نستحببح لَيْهِم الْ الأأَوْلا يان فَيُقَسِمَ بِله فَيُقَسم بالِالللَ شَهَادَت حَبُ مِْ شَهادَتِهِمَا وَمعتَدَْنَا إِا عذََّ مِلَْ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لَا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح الحدث تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الألمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذا جئتهم بالبينات فقال, فقال الذين كفروا منهم إن هذا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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا, ربنا أنزل علينا, علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية, وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله, الله إني منزلها عليكم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 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم, يوم, يوم, يوم الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير